لا آل القرآن الا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك والذين هم من عذاب ربهم إن عذابهم غير مأمون والذين هم حافظون Og nu og Hvorfor Come on صاغه في آذانهم واستقشوا في أذانه وأصله واستغفر استغفر خلقكم أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَاجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ أَمِيرًا وَاجْعَلَ الشَّمْسَ سِغَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ Amen. <laughs>